فَمَنِ بِتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ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 ثم خلقنا لطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا فخلقنا المضغة عظاما فكسون العظام لحما ثم أنشأناه ثم أنشأناه خلقا آخر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 وأنزل من السماء ما بقدر فأسكن له في الأرض وإن على بِهِ به لقادرون فأنشئ لكم به جنات من نخيل وأعنب لكم فيها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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا ما هذا إلا بشرا مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أي يتفضّل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين إن هو إلا رجل به جن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 فإذا جاء أمرنا وفارت النور فسلك فيها فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 فكونتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ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 حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذَا عذاب شديد إذا هم, إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي رأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أ فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أ أَإِنَّ لَمَبْعُوثٌ لَقَدُ وَعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَاءُنَا هَذَا مِنْ قَدِلُ إِنْ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ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 اِذَا ذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاءَنَا أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هي أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرْوَةَ بِأَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيِّ يَحْضُرُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رَجِعُونَ لَعَلِيَ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْت كَلَّا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 فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ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 وَأَن تَخِيرُ الرَّاحِمِينَ فَتَخَذْتُمُهُمْ سِخْرِيًا حَتَّى أَسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُمْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ